طبكم وطاب ممشاكم من الجنة منزلا حديثنا معكم في هذا اليوم المبارك من المواضيع المهمة للغاية التي لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها لأننا نقوم بها في كل في كل يوم حديثنا عن فاتحة الكتاب. هذه الفاتحة التي نقرأها ونرددها مرارا وتكرارا. فيها من الأسرار وفيها من الأخبار التي ينبغي للمسلم أن يتفطن لها ولا يمر على هذه الآيات مرورا عابرا. ولكن ينبغي أن يقف على هذه السورة الكريمة ويتدبر ما فيها وينظر ماذا قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم هي أم الكتاب والسبع المثاني وهي الشافية بأمر الله تبارك وتعالى أيها الحبيب سوره الفاتحة التي يقرأها المسلم في صلاته بعدد ركعات الصلوات لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذه الفاتحة فيها من المعاني والأسرار قال تبارك وتعالى عن هذه الصورة فيما ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال ربنا تبارك وتعالى حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مثال وإذا قال ثم يقول بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى وهذه الفاتحة هي دعاء يعني لو تدبرنا في هذا وأنت تصلي في صلاتك يا عبد الله لخرجت بالحسنات الكثيرة أنت تقول الحمد لله رب العالمين وربك يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم يقول لك ربك تبارك وتعالى أثنى علي عبدي مالك يوم الدين يقول لك ربك تبارك وتعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي مثال أيها الأحبة كلها من اسماء هذه الصورة المباركة التي سماها الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال هي أم الكتاب هي أي اخواني أم الكتاب الفاتحه هي أم الكتاب وهكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أم الكتاب والله أعلم لأن معاني القرآن الكريم ترجع إلى هذه الصورة المباركة فهي تشمل المعاني الكلية للقرآن الكريم ومن ضمن هذه الأسماء ايها الاحبه في الله السبع المثاني السبع المثاني وذلك لأنها سبع آيات تقرأ مرة بعد مرة ومن ضمن هذه الأسماء ايها الاحبه في الله الشافية ولها من القصص الشيء الكثير هل سمعتم عن قصة صاحب ذلك الحي؟ أو سيد الحي؟ وهل سمعتم ماذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه الصورة المباركة نزل قوم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى حي من أحياء العرب وقد لدغ سيد ذلك الحي فبحثوا له بكل طريقة فلم يجدوا له دواء فقال بعضهم لبعض نذهب. لهؤلاء الجماعة لعلنا نجد معهم شيئا فذهبوا فقام أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمع ايها المسلم واستفد من هذا فقال والله إني لارقي ولكننا وقد نزلوا بهم فاستضافوهم فلم يضيفوهم فذهبوا إليهم عندما لدغ سيد ذلك الحي فقال لهم لقد استضفناكم فلم تضيفون فالشاهد ايها الحبة في الله أنهم صالحوهم على قطيع من الغنم يعني لكم هذا القطيع على هذه الرقية وإذا به يذهب لسيد ذلك الحي اسمع ايها المريض يا من اصبت بمرض وبسحر وبالهم وبالغم القرآن شفاء عليك بفاتحة الكتاب فهي الشافية بأمر الله تبارك وتعالى اقرأ على نفسك وعلى الأولاد يشفيك الله تبارك وتعالى واعلم أن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى فذهب ذلك الرجل وذلك الصحابي إلى سيد ذلك الحي وهو يكفل ويقرأ بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فقام الرجل فكأنما نشط من عقال يعني شيء مربوط جمل في عقاله مربوط قام الجمل وقام ذلك السيد سيد ذلك الحي كأن ليس به شيء وقد شفاه الله تبارك وتعالى فذهبوا وقد اخذوا ما اتفقوا عليه من قطيع الغنم فارادوا أن يقتسموا فقال بعضهم لبعض والله لا نفعل حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا فاخبروا الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك انها رقيا اقتسموا واضربوا لي معكم بثل يعني اشارك في هذه في هذه الاغنام أيها الحبيب ابن القيم رحمه الله تعالى جلس بمكه فترة من الزمن يقول جلست بمكة فاعتراني بعض الأدواء يعني بعض الأمراض وكنت لا أجد طبيبا لا يجد دكتور وكنت أرقي نفسي بفاتحة الكتاب فأبرأ بأمر الله عز وجل وأجد لذلك تأثيرا عجيبا يجد لفاتحة الكتاب تأثيرا عجيبا ولكننا في هذه الأزمان توكلنا على غير الله تبارك وتعالى إذا أصيب أحدنا بمرض أو ببعض الأمراض مثل السخنية والترجيع وهذه الأشياء نذهب سريعا إلى الدكتور ولكن الذي يشفه الله تبارك وتعالى الذي قال في كتابه وإذا مرضت فهو يشفين الذي يشفي هو الله ربنا تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله وكنت اصف ذلك لكثير من المرضى فيبراون سريعا بامر الله عز وجل أيها الحبيب موسى عليه السلام سال ربه عندما اشتكى, اشتكى وجعا في درسه فقال يا ربي يعني ذرتي أو بطني وجعة كان يشكل ذرتي أو البطن فقال له يا موسى اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها شجرة فخذ منها عنقودا وخذ منه فتبرأ بإذني بأمر الله فتبرأ بإذني فذهب موسى ففعل فبرأ بأمر الله تبارك وتعالى فبرأ موسى عليه السلام ثم مرت الأيام وعاد إليه الألم فذهب موسى إلى الشجرة ولم يقل يا رب فذهب إلى الشجرة فأخذ عنقودا واستعمل من هذا الدواء فلم يدره فقال يا ربي الدواء واحد والداء واحد قال له يا موسى أتيتنا فشفيناك وذهبت إلى الشجرة فوكلناك أيها الحبيب الشجرة لا تنفع ولا تضر والدكتور لا ينفع ولا يضر الذي يشفه هو الله عز وجل وهذه أسباب فقال ربنا تبارك وتعالى لموسى يا موسى هي أرزاقي أسوقها إلى عبادي حتى ينزل شفائي أو ينزل قضاء يعني الدكتور هذا له رزق فيأتيه من المريض فهي أرزاقي أسوقها إلى عبادي حتى ينزل شفائي أو ينزل قضاء وهو الموت فأيها الحبيب اعتمد على الله تبارك وتعالى والجا إلى الله في المصائب فالذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فتق بالله وارض به واعلم, وأعلم أيها المسلم والمسلمة أن الذي يكشف البلوى هو الله الذي يكشف البلوى الله وحده سبحانه وتعالى ف... ومن ضمن هذه الأسماء أيها الاحبه في الله سوره الحمد سميت الفاتحة بصوره الحمد لأنها بدأت بحمد الله عز وجل ومن ضمن هذه الأسماء الصلاة كما سماها الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبي ما سأل وقلت لكم الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال ربنا تبارك وتعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مثال ومن ضمن هذه الأسماء أيها الأحبة في الله وهذه الصوره المباركه تحتوي على أسماء الله الحسنى. تحتوي على أسماء الله الحسنى. ففي هذه الصوره خمسة أسماء من أسماء الله الحسنى. من هذه الأسماء أيها الأحبة في الله الله الله والرب رب العالمين الرحمن الرحيم المالك مالك يوم الدين يبقى أول حاجة الله الرب الرحمن الرحيم المالك أول حاجة من هذه الأسماء الله وهو الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى وهو لسمه الأعظم لله عز وجل على قول طائفة من أهل العلم الذي تلحق به الاسماء الاخرى ولا يشاركه فيه غيره من معاني اسم اسم الله عز وجل ان الله ان القلوب تاله تحن اليه تحن الى الله تبارك وتعالى وتشتاق الى لقائه ورؤيته وتانس بذكره عز وجل من معاني نفض الجلال أنه الذي الذي تحتار فيه العقول فلا تحيط به علما ولا تدرك له وإذا كانت العقول تحتار في بعض مخلوقاته في السماوات والأرض فكيف بذاته عز وجل ثانيا أيها الحبة في الله من ضمن هذه الأسماء الرب فهو رب العالمين رب كل شيء وخالقك والقادر عليه كل من في السماوات والأرض عبد له سبحانه وتعالى وفي قبضته وتحت قهره سبحانه وتعالى ثالثا ورابعا الرحمن الرحيم الرحيم اسم الرحمن كاسم الله لا يسمى به غير الله تبارك وتعالى فالله الرحمن من الأسماء الخاصة به جل جلاله لا يشاركه فيها غيره أما الأسماء الأخرى فقد يسمى بها غير الله كما قال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم والرحمن الرحيم مأخذان من الرحمة ماخذان يا أخوان إيش؟ من الرحمة وفي تكرار المسلم بسم الله الرحمن الرحيم في جميع شؤونه ولم يقل أحد بسم الله العزيز الحكيم ولكن يقول إيش بسم الله الرحمن الرحيم مع أنه حق أشارة إلى قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي رحمتي يا أخواني سبقت غضبي فهذه الأسماء الثلاثة الله والرب والرحمن هي أصول الأسماء الحسنة. فاسم الله متضمن أيها الأحبة في الله لصفات الالوهيه واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الجود والبر والإحسان. خامسا أيها الأحبة في الله المالك مالك يوم الدين أي يوم الدي يوم يدان الناس. بعملهم يوم يدان الناس الناس بأعمالهم وفيه ثناء على الله وتمجيد له وفيه تذكير للمسلم بيوم الجزاء والحساب مالك يوم الدين يوم الحساب يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى أيها الاحبه في الله فبدأت الصورة بالحمد لله رب العالمين الاعتراف بالنعمه الاعتراف بالنعمه ولا شك أن عكس الاعتراف هو الانكار والجحود عكس الاعتراف هو الانكار والجحود جحود نعمه الله تبارك وتعالى وهو الذنب الأول لابليس اول ذنب ارتكبه ابليس الذي استكبر عن طاعه الله عز وجل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين تبرأ من هذا كله فيقول أعترف بأني عبد محتاج فقير ذليل مقصر وأنك الله ربي المنعم المتفضل يبقى اعتراف من العبد أنه عبد ذليل مقصر وأن الله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك تقديم للضمير وفيه معنى الاعتراف لله تبارك وتعالى بالعبودية وأنه لا يعبد إلا الله وهو أصل توحيد الألوهية وما بعث به الرسل لأن قضية الربوبية وهي الاعتراف بالله عز وجل أمر تفطر تفطر عليه النفوس والانحراف فيه لا يقاس بما حصل في موضوع الشرك في توحيد الألوهية وقوله تبارك وتعالى إياك نستعين فيه إثبات الاستعانة بالله تبارك وتعالى في جميع الأمور ونفيها عن من سواء وفي قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم ونختم بهذا يعني ثبتنا على الصراط المستقيم على الطريق الحق طريق الرسل حتى لا ننحرف أو نزيغ عنه لأنه من الممكن أن يكون الإنسان اليوم مهتديا وغدا يكون من الظالمين نعوذ بالله من حال الظالمين يكون الإنسان اليوم مهتديا وغدا يكون من الظالمين ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم المعنى الثاني قوي هدايتنا يعني معنى اهدنا الصراط المستقيم المعنى الثاني يعني يا رب قوي هدايتنا فالهداية درجات والمهتدون طبقات منهم من يبلغ درجة الصديقيه انتبهي يا أخي إلى هذا الكلام منهم من يبلغ إلى درجة الصديقية وهي ومن هم دون ذلك وبحسب هدايتهم يكون سيرهم على الصراط على الصراط المر على الصراط يوم القيامة فإن لله تعالى صراطين صراط في الدنيا وصراطا في الآخرة وسيرك على الصراط الأخروي الذي هو الجسر المنصوب على متن جهنم يوم القيامة أيها الأحبة في الله بعد الحساب وفصل الخطاب يمر المسلم على الصراط هذا الصراط معد من على جهنم من وسط جهنم كده ادق من الشعر واحد من لا بد من المرور على هذا الصراط ولا نمر على هذا الصراط يعني بشطاره الرجل او بسرعه الرجل لا بالعمل بالصلاه بالزكاه بصله الرحم بتوحيد الله تبارك وتعالى وعدم الشرك اخلاص العباده لله المكوث في بيوت الله تبارك وتعالى قيام الليل عدم الغضب طلب العلم هذه الأشياء تجعلك تمر على الصراط أما بعض الناس يقول يعني سنمر فهذا يعني يفكر تفكيرا خاطئاً فالصراط ايها الأحبة في الله يمشي الناس على قدر أعمالهم بقدر سيرك على الصراط الدنيوي في طاعة الله عز وجل فالصراط الدنيوي هو طريقك إلى الله عز وجل فيما أمر واجتنب وما نهى عنه تبارك وتعالى قال ربنا تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فقوله اهدنا الصراط المستقيم يعني قوي هدايته وانت بتصلي كده اهدنا الصراط المستقيم معناها يعني يا رب قول هدايتنا جوينا يا رب على الهداية اهدنا يا رب وفقنا يا رب وفقنا يا الله للهداية وكلما ازداد العبد التزاما بالصراط المستقيم ازداد علمه قال تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فزيادة الايمان هي زيادة ثبات على الصراط قال تعالى الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فمن الممكن أن يكون الإنسان مهتديا ثم يزداد من الهدايه بصيره وعلما ومعرفه وصبرا فهذا من معاني قوله اهدنا الصراط المستقيم المعنى الثالث ايها الاحبه في الله أن الصراط المستقيم هو أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت ما عليك في صلاة العصر تفعله في صلاة الظهر عليك سنن ونوافل ودعاء بين الأدان والإقامة واستغفار في بيت الله عز وجل لا تجلس في البيت وتترك صلاة الجماعة صله الرحم تجعل لها وقتا من أوقاتك قراءة القرآن نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى نجعل وردا من كتاب الله عز وجل حتى يشفع لك القرآن يوم القيامة الصيام كذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام يوم الاثنين والخميس وصيام الأيام الفاضله التي أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عنها كصيام الست من شوال وأيام ذي هذه كلها أيام فاضله فلا يراك الله عز وجل إلا على طاعة من الطاعات فلا تقصر إذا دخل وقت صلاة الضحى فلا تضيع وقتها حتى يؤذن إلى الظهر فعليك أن تصلي هذه الصلاة ويتبدأ بركعتين إلى سماء ركعات فهذه كلها أوقات يسألك عنها ربنا تبارك وتعالى طيب حقيقه الهدايه ايها لاحبه في الله قولك اهدنا الصراط المستقيم معناها ايه يعني اي ربي دلني على ما تحب وترضى يعني الفاتحه هذه يا اخوانا ده يعني في دكتور في السعوديه حضرت له شهر كامل في دوره يشرح فيه في الفاتحه شهر كامل يشرح في كل يوم يدي محاضره عن الفاتحه ما شاء الله لا قوه الا بالله فالفتحة فيها من المعاني الشيء الكثير ولكن يعني خف على هذه المعاني القليلة حتى ننتفع بها وننجو غدا بين يدي الله تبارك وتعالى اي يعني يا رب دلني على ما تحب وترضى في كل ما يواجهني يا رب دلني على كل ما تحب وترضى معنى اهدنا الصراط المستقيم معناها كذا يعني دلني يا ربي على كل ما تحب وترضى ما يو... على ما يواجهني من أمور الدنيا ثم قوني واعني على العمل بهذا الذي دللتني عليه وسر الضلال أيها الأحبة في الله يرجع إلى فقدها أحد هذين الأمرين العلم والعمل العلم ايه والعمل والوقوع في ضدها الجهل فإن الإنسان قد توجد عنده الرغبه في عمل الخير لكنه يجهل الطريقه الشرعيه لتحصيله فيسلك طريقا مفتدعا ويجهد نفسه فيها بلا طائل وهو أنه يصنع صنعا أو يحسن صنعا بسبب قلة العلم فعندما يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم فهو يسأل ربه أن يعلمه ويدله فلا يبقى في ضلال الجهل متخبطا يعني إنسان مفروض أن يطلب العلم الإمام أحمد شايل الشمطة بتاعته فيها الإداء والقلم فسئل عن هذا قال من المحضرة إلى المقبر يعني طلب العلم حتى الموت حتى يأتيك الموت يأتيك الموت وانت تطلب العلم فلا يتكبر أحد على العلم لأن الشيطان يأتي للرجل ويقول له كيف يليق بك أن تجلس أمام العالم أو الشيخ جلسة الطالب وقد كبرت سنك لا يا اخي والله الذي لا إله غيره يعني كنت مدرسا لكتاب الله عز وجل في المملكة العربية السعودية ورئيس المحكمه والله الذي لا إله غير رئيس المحكمه محكمة يعني محكمة محافظة كفرشيود كله كان يأتي ويجلس امامي ويسمع امامي ولا يستحي من نظر الناس إليه ولا يستحي أن يجلس جلسة الطالب أمام الشيء وقد انا لا أسوي بجوار هذا الرجل شيء عنده من العلم وعنده ولكنه لا يتكبر على العلم أراد أن يجلس ويتعلم من كتاب الله عز وجل يريد أن يقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس القادم إن شاء الله سنكمل عن أسباب ضد العلم والعمل وهي الجهل واتباع الهوى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار اللهم, <happiness -clears -üss> اللهم, <تصفح> اللهم, <تصفح> اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر وأعننا فيها على القيام وعلى الدعاء وعلى الاستغفار اللهم لا تحرمنا ليلة القدر اللهم لا تحرمنا ليلة القدر اللهم تب علينا واغفر لنا اللهم اشرح صدورنا وتول امرنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا أيها الأحبة في الله اذكر بأن هناك درس في الساعة الحادية عشر ونصف ثم بعد ذلك صلاة التهجد في الساعة 12 بعد منتصف الليل وجزاكم الله خير.